بسم الله الرحمن الرحيم حمين عين سقاف كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سَخَّرَ السَّمَاءَ وَأَنزَلَ يَتَفَطَّرُ مِن فَوْقِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتقذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل Wakalaik ahuhi na ilaihka Qur'anarabiyyal tuzir umm al Qur'an wa manhul haatuzir yoom al jamilah ribfih, fariqun fi al jannah wa fariqun fi al saif. Walau sha رحمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتقذوا من دونه أولياء فالله هو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 إِنَّ رَبَّكَ يَوْزِعُ الْقَلَمَ لِيَكْتُبَ مَا يَشَاءُ وَيَقْضِي الْأَمْرَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّاهُ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ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 سمى اللقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تستبع أهواءهم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 وإليه المصير والذين يحجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحعة العذ رفضهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد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 دين ما لم يأذ به الله ولو لا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم فَالظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَالقِعْبِهِمْ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 ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المعدة في القرب ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبه ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور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 وهو ولا جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير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 والذين يجتنبون كفاءة الإسم والفواحش وإذا ما ضبطهم يوفون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومن ما رزق لهم يفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن وفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين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 ولما صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وما يضل الله فما له من ولي من بعده وترى من لم ما رأوا الله فيقولون هل إلَّا ما رد من سبيل وَتَرَاهُمْ يَعْرُضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَافِي وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يبلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا معد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير Fa'in a'arzu, fama a'usallakalayhim hafizah. Ina'alayk illa al-bala. Wa inna idza adzqna al-insan minna rahmatan farhabihaa. Wa تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء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 وما كان لبشر أي كلمه الله إلا وحيا أو من ورائح جاب أو يرسل رسولا أو يرسل وسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم